وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُم عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَن أَنْغَرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضؤهم فتصيبكم منهم مع فتصيبكم منهم مع بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين مُحَلِّقين رُؤُسَكُم ومتَصِلِينَ لا تخافونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا